إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إنا